أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن منزل عليهم من السماء آية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 فَفَرَوْتُمْ إِلَيْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَبْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِي الرَّعْنِ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال نعم وإنكم إذا لمن المطربين قال لهم موسى ما أنتم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 قالونا ضير ان الى ربنا نسالب ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كننا أسرى بعباده إن متبعون فأرسل في في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شرف متقلون وإنهم لنا لغائضون وإن على جميع الحذقون فأخرجناهم من جنات وعيون وتنوز ومقام كريم كذلك وأورثناه بني إسرائيل فأتبعوه من مشرقين فلما ترى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 وأزلنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين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 رب هذني حكلاً وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا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 لَيْنَا هُوَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونٌ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 وأسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود الموسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين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 مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِبْهُ وَلَكُمْ شِبْهُ أَوْ مِنَ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين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 فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطوا المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم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 أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس مستقيم ولا تذخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنا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 بِشَأْنٍ عَرَبٍ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي سُبُورِ الأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ نُنَزِّلْهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِيِّينَ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 فَلَنَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَذِي عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّمَا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ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 قريبون